فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةٍ إِنَّا لَمَّا طَرَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 وَال شَقَّتِ السَّم أُفَهِي يَوْمَ إِذ وَاهِيًَا وَالْمَلَكُ عَلَى أَْجَائِهَا وَيَحولُ عَشى رَبْبِكَ فَووقَهُم يَومَئِذٍ تَمانِيًا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 فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا ام بما اسلفتم في الايام مَا إما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني, فيقول يا ليتني لم أوت وَلَمْ ولم أدر ما حسابيه 115. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية 122. Heleke عني سلطانية 133. خذوه فولوه 144. ثم الجحيم صلوه 155. ثم في سلسلة ذرعها 167. سبعون ذراعا فاسلكوه 168. لا يؤمن بالله العظيم 114. يحب على طعام المسكين 115. فليس له اليوم هاهنا حميم 116. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون 118. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 لو تَقَوْلَ عَلَنَا بَعضَ الْ الأقَين لأَخَذْلَ مِنه بالِاليمين ثمَُّ لَقَقَناَا مِنهُ التين فَمَا منكم مِن كُم مِن حَدٍ عَنْه حاجزين وَإِن مِهُ لَ وَإِنا لََعلَمُ أنأََّ مِنْ كُم مُكَذبين وَإِنَّهُ لَ حَصَةٌ علىكَافنين وَإِنَّهُ لَحَبُّ الَقين فَسَبِّحْ بِسمِ رَبِّكَ العظين